دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتد ينتمي لعدو شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتد ينتمي لعدو شيطان وفداؤ أرواحنا وقاتل ريحان وشهيدنا بدماء في جنة الرضوان وفداؤ أرواحنا وقاتل ريحان وشهيدنا بدماء في جنة الرضوان وهداية لشعوبنا ولكفر خذلان وشفاء لصدورنا وقلوب نيران دستورنا دستورنا دستورنا القرآن دستورنا دستورنا دستورنا, دستورنا القرآن من يرطضياني ينتمى لعدو يشيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرطضياني ينتمى لعدو شيطان اسلامنا دستورنا قرآننا فرقان أياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا القرآن فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ورب يعنى آيات في ظل الإحسان والعدل منا قائم ورصي ذويمان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيء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 دستورنا دستورنا دستورنا القرآن دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يلطغي أن ينتمي لعدو شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يلطغي أن ينتمي لعدو شيطان وخصومنا في ظلة وزعيم شيطان وكبير وصغير في غيه حيران وخصومنا في ظلة وزعيم شيطان وكبير وصغير في غيه حيران دستورهم اهواء وشريعه قرصان امثالهم قد دمروا في غاب الاسمان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن دستورنا دستورنا دستورنا القران من يرتضي ان ينتمي لاتوي شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن